فإذا قيل لك ماذا تعتقد في القرآن الكريم الذي في المضحف أعتقد أنه كلام الله عز وجل ليس بمخلوق والدليل قول الله تعالى فإن أحد من المشركين السيارة فاجروا حتى يسمع كلام الله فإذا قيل لك هل القرآن عربي أم أعزمي هو عربي والدليل قول الله تعالى إنا جعلناه قرار داقلون فقوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنتدين في لسان عربي مبين فإذا قيل لك هل لله أسماء وصفات نعم له اسماء وصفات تليق بجلاله فالدليل قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى ستعوه فقوله ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم فقال تعالى قلوا الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا نحد وفي الصحيحين من حتيث عائشة رضي الله عنها أن رجل قال لأنها سبة الرحمن فقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك وأثناء الله غير محسورة بعدد معلوم لنا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا أحتي ثمان عليك أخرج ومسلب من حديث عائشة رضي الله عنها